بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه رسالة إلى الأخوات في الله أسأل الله جل وعلا منه وكرمه أن يحفظ بناتنا من كل شر أختي الغالية هذه وصايا أسأل الله أن ينفع بها القائل والمستمع أصيكي أختي في الله بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن تراقب الله جل وعلا وأصيك بالاقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أختي في الله يا من تعتزين بدينك الإسلام الحنيف أرجو منك أختي الغالية أن تلتزمي بالحجاب الشرعي الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى أبشري بالخير أنت جوهرة غالية علينا أنت دره مصونة فلا بد أن تكوني مكنونة بهذا الحجاب وأن تفتخري عندما تلبسينه لأنك امتثلت بأمر الله جل وعلا وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اختي في الله أنت فتاة مسلمة فلا بد على المسلم أن يحارب كل ما ينافي هذه الشريعة انظري وتأملي إلى دعوات التحرير وكلماتهم المعسولة يريدون منك ماذا أن تتخلي عن الحجاب ويطالبونك بالاختلاط بالرجال الأجانب يريدون لك التبرج والسفور والفساد وأن يجعلوك دمية في يد كل فاجر فكوني ثابتة قابضة على دينك معتزه بدينك. أختي الغالية لابد أن تعلمي أن المرأة بأخلاقها المحافظة على أخلاقها وصفاتها الحميدة مقتدية بالصحابيات بعائشة أهد الله عنها وأرضاها بفاطمة سيدة نساء العالمين ألا تريدين أختي الغالية أن الله يجمعك مع عائشة بالله عنها وأرضاها وعن أمهات المؤمنين أختي الغالية والله إني أحذرك كل الحذر من التشبه بالكافرات والملحدات في تسريحة أو زي محرم لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم أبشري يا من غيرتي صورتك في تويتر فيسبوك أسر الله سبحانه وتعالى أن يبدل سيئاتك حسنات أسأل الله جل وعلا أن يحقق لك كل ما تريدين فأختي الغالية الله الله بالثبات على الدين الله الله بالامتثال بأمر الله سبحانه وتعالى وأبشري والله بخير الدنيا والآخرة في نهاية هذه الكلمة أرجو منك أختي الغالية أن تكوني داعية أن تكوني صالحة مصلحة لابد أن يكون عندنا هذا الهم هم الإصلاح إن صديقة لك في تويتر عندها صورة رمزية غير لائقة كلميها بأسلوب لين هين وأن تغير هذه الصورة وأبشري والله بخير الدنيا والآخرة فوالله ان خيرية هذه الأمة بالأمر بالمعروف أنها على المنكر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد بناتنا وأخواتنا وأن يحفظهن من كل شر وسوء، أختي ارسلي هذا المقطع أقل شيء تقدمينه أن ترسلي هذا المقطع إلى كل صديقة لك وأنت تكونين مشاركة بالأجر بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الله أعلم وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخوكم صلاح عناد العنزي